ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ويُنذر الذين قالوا تأخذ الله ولدا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 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم أيهم أحسن عمل وإن لا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 وربنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إله لن ندع ومن دونه إله لقد قلنا إذا شطط ها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 وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـهُ إلَى الْكَهْفِ يَا شُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَاقًا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من ايات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل الفلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد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 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا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 ان نعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال بنو عليه بنيان ربهم اعلم بهم قال الذين ولدوا على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 إنا اعتدنا للظالمين نارا إحاط بهم سرادقها وإي يستغيث يغاث بما إن كلمة ليشوي الوجوه بأس الشراب وساءت مرتفقة.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 يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ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 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما لو ولد فعسى ربي ان ياتيني خيرا من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 مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء كما إن أزلناه من السماء فاختلَط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح.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 اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذ المضلين عبدا ويوم يقولنادوا شركاءا الى الذين نزعتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم وبِقَا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ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 يأتيهم سننه الاولين او يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل لدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما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 وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أدرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَفِيَ حُتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِينَا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبص فرتد على آثاره ما قصصا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 قال آخر قتها لتغرق أهلها لقد جاءت شيئا إمرأة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهطني من أمر عسرة فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكريه قال اقتلت نفسا ذكريه بغير نفس الا قد جئت شيئا نكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبراً؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً. فأو طلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أي يضيفهما فأبو أي يضيفهما فوجد فيها جدا رين يريد أي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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن أعيبها وكان ورائهم ملك وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربّه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرى ثمّ أتبع سبباً حتى إذا بلغ ما طلعت الشمس وجدها تقلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبراً ثمّ أتبع سبباً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 وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ إِن َّهُمْ عَن ذِكْرِي كَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يُعْ يَتَّخِذُونَ عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا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 وهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 قُل انَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ